العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أليس نارا إني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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأاها تهتز كأنها جان ولا مدبرا, ولا مدبرا ولم يعقب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 وَإِنِّي مُبَصِّلَةٌ إلَيْهِ بِهَدِيَةٍ ثَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِذْنَنِ بِمَالٍ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 وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وَصَدَّهَا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَتُهُ وَكَشَفَتْ عَنْ سَقِيَهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَرْدٌ مِنْ قَوَارِيدِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي غَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لِمَ تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون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 قالوا تقاسموا بالله لن وَأَهْلَهُ وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما مَهْلِكَ مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكروا ومكرونا مكروا وهم لا يشعرون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 أَمَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَقْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ رِزْيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمَّ عَلَّا هُ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 الا لقد اوعدنا هذا نحن وآباؤنا من قذل ان هذا ان هذا الا أساطير الأولين. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ فَوْجٌ مِمَّا كذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيط بها وَلَمْ ولم تحيط بها علم إنماذا قلتم تعملون